يصعون لعجزا ولينعجذ واحده فقال اكفني نعما وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسوء ان لعجزك الى نعاده كثيرا من الخلطاء الى يرغي على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هد وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وفر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ ن سکی والا چبح بل چاللہ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما, خلقنا وما باطلا ذلك ظن نو ماد نا چپلین چپ من أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في مرض أم نجعل المتقين كالفجاج كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبروا بہ بل بالا چی فقال تلجیا أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فاطفق مسحا بالسوق والعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب له الريح تجري بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ روس والشياطين كل بناء وغوات وآخرين مقرنين في رفاق هذا عطاؤنا فمننا وامسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِرُخْبٍ وَعَذَابٍ أركض برجلك هذا مرتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولل الباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب ولا تحنث انه اواب واذكر واسحاق ويعقوب موب علی جی و متف نس فتحة لهم لبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب